وحياة مع ازتك عنده قال كده واشنا هنروح بعيد ليه بكرا تشوفه وتسمعي قال لي خبر النهاردة بالفلوس بكرا يبقى بلاش يعني ايه يا شيخة دراجل متربي في بلد برد وما عليك اليومين دول بهبت بيت خواجاة بتحرجم عليك مش ممكن جاني اللي بحبو جاني وفاق <تصفيق> بحب اوروبوت تاني جاني اللي بحبه جاني وفرحت بوروبوت تاني ومين يا قلبي ينساني حبيبي الاولاني جاني اللي بقى احبك جاني الدنيا فعيني وردة والليلة عندي عيد وفرحة النهاردة فلاقيتني من جديد والوقت بيجري مني وبخب من بعض عني بقى حبيب اللي جواني وفرح في جربه التاني ومين يا قلبي انساني حبيبه الأولاني جاني اللي بقى حبه جاني جال الكلام اهلتهم عني قوموا معايا انا حطونا عليهم هم الاثنان على حرتي وانشغالي والودي والحنين قضيت سبع ليالي ينحزبه سبع سنين وبفكر في اللي فات في دولا حبيب قلبي منين قلبي معاد فقيت مرشتي ياي واللي دول بعد يا رب ما نكتلي دي حلاوه الدوران بين الصالح والقصار وباني وش تراني وفرحت بوردت حبيب الأولاني جاني اللي بحبه جاني